وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلهم كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء دبهم ما هم فيه وباطل وباطل مما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الهًا وهو فضلكم على العالمين واذا نجيناكم من ال فرعون يسئنونكم سن العذاب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 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاءت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 وخرّ موسى صعقة فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين